يَقُومُ قَوْمَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صِبَاحًا وَغُدُمْ وَفِي سَهْلِ وأتبعوا في هذه لحنة ويوم القيامة بئسا للفد المرتب Thank you. مِنْهَا قَائِمٌ وَعَصِيدُ وَمَا وَرَنَا Mama, I amma azm